Yeah. Oh. وارحمتهم وان يشيء الله ان يسبح بحمده ولا اقله طلب التسبيح باشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ما رزق ولا يضيق ولا قهر من قهر رضيه واشهد ان محمدا عبده ورسله وصبيه وخليلهم وفي حضره من خلقه وامير على رعيته ارسله ربه رحمه للعالمين وحكمه جهانا. وكثر به بعد الكلة. واغنى به بعد العينة. ويقنى به مع الشتات. وامر به بعد الخوف. وصلاة الله وسلامه عليه. وعلى آله الايمين واصعامه من تصرت عين بنظر. ومعكودهم لكبر. وسلم تسليم كثيرا. اما بعد غير الاخرى والاخوات نحمد الله جل وعلى النبي صار لنفاع ببيت البيوت الله. ندل بيننا فأس الله تعالى أن يجعلنا جميعا من تفضهم البلدقة مع المشهور من احوال القومة. فموسى عليه السلام لما بعد بعصر في انتشر فيه السفر وخوالك وما فجعل الله تعالى من المعجزات البينه وذريات قره ما هو مشابه لما يفعله هو وان لم يكن هو كما يحل هو فكان عيسى عليه السلام يبرئ الاعمى واكبره من من ولد كان يذلون اعمها والابصره فكان يحيي الموتى اذا فحيرا بذلك كل طبيب واظهر كله في اما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يفعث إلى قوم وحددين يهتمون بالبلد مثلاً او يهتمون بالسأل مثلاً او يهتمون بالعلاف او يهتمون باللغة والبناء وانتما اعتم من الناس عامة ياتكم الناس اني رسول الله اليكم جميعاً وبال عليه الصلاة والسلام كما عند ابو خالي رقيته لم يعترضن احد من الانبياء من قبله وذكر منهم عليه الصلاه والسلام فاض وعبد من الناس كافة وكان كل نبي يبعث من قومه خاص فاتى الله تعالى نبيا عليه الصلاه والسلام من المعجزات التي تقيم الحجه على العباد وتثبت لهم انه نبي صادق لا مدعي كذب جاء الله تعالى فإذا جئت إلى الفنك وجدت له صلى الله عليه وسلم معجزات تتعلق بالفنك فإن الله تعالى تشغل برقر لما خاطره أمه إن كنت نبيا فشغل للقمر فشغل الله تحال قمر فلقتين وأنزل الله جل وعلا تتربى الساعة وشغل قمر وإن جئت إلى الطفق وجدت أنه صلى الله عليه وسلم معجزات وآيات ظاهرات تتعلق بالطفق لما كسرت قدر لما كسرت ساق عبدالله بعثيك رضي الله تعالى عنه. وابا يخفز على رفل واحدة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ساقه. وقام عليه صليف به بس. ولما همدت عين رضي الله تعالى عنه وقام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفل في عينه تباركت عينه وقام عليه صليف به بس. فكهذا عليه Lord. Oh. لا يجب فرات البيض يزمعها في البحر. يزمعها. النبعاء هو ضرب يظهر ويمين. يزمع. بطر يظهر بطر يمين. لماذا لقد قل مشربنا ثم <معنى> إنك تقول وأسياقنا يبطرنا. من نجلة الدمى. يبطرنا. معناه أنه ليس فيها إلا تشتري. وبالتالي هي كبره كبره كبره كبره من الدم فيها كثير من دماني عدائي. يعني معناه ما فيها قليل. لماذا لم تقول واسره خلاء من نجلة الدمى. وليس يبطرنا. ثم إنك تقول واسياغنا يخطرن من نشدة الدماء دم مفرط لماذا لم تقول وسيوفنا من نشدة الدماء فلما سمع حساب ذلك جلس التسامسين بين برشدنا جلس هؤلاء الثورة الذين قالوا يتصيدون يتصيد بعضهم الأدباء ويدطق بعضهم على بعض. ويحاول ويستفج عليه الاخبار. وما يكاد واحد يتكلم بجلبة او يسوف عباطة او ينشي مشعر ان علم ان امامه من العقول. التامامات والادهاب الصافيات ما يحمل كلامنا حقنا القول عز الله وفاة عالي النقرآن. وقال الله جبنا يأتيه البارئ من بيننا دين وآل الخلبة تنزيل من حبيب حميدة وتعدار عن من عرفت. قل لأي فمعت الجن والإن الصالة اللي يأتيه قال اطلب الكتاب اطلب لكل الكاثب هذا حتى ورقة جديدة ما يستهد. الكتابة نفس الدول مختلف حتى ورقة جديدة ما يستهد. ما يستهد. قالوا واحدة يا رسول الله. قالتوا من محمد الله ورسوله الى رسوله. السلام فقد من عباده ولا اعتقد بالنقر قال اوصل هذه الرساله اليه ووصي بك ان يتتبع اخبار اليه اصرات و الزعف فهو طبعا بتاع عقل العصر وبشير ما يثبت على العرب ما اصل على نبيه الحجاز فقال له العرب نسال عن صورتكوا في نور القران كلمه تشدني جوهره في البيان وفصاحته ولذته في قلوب ¡Gracias! لربك وانحر. انحر يعني. انحر الهديد. انحر الوحية. قل اهل الله بعدها. فصدق لربك وانحر. ان شانئك. يعني ان متنقصك ومريك هذا الجليل غريب وان ترى هذا القدر وكاره تكون حدد له تعطيه الوقت لا يكون للخمس واجد طير يقين تعالوا بهذه القطاره ثم جاء صفه واكلت عقله بدات تقيل اشياء لا يمكن تحدث كلها كانت تصغر بكذا عقلي انا لا قتل ضيع ان كلامه هو هذا انه استهدام بك وليس احتر تكلم بما يجب. فهنا عطب يشعر المسيلمة يستشعر به. لهالدرجة اتعادة صغيرة بصدقك يا مسيلمة. فعاول ما سكت. ومسيلمة يجال بالسرعة. ومفوق ايه هدارة مرات. وعاول ساكت. فلما عرض الطرف على, على عرض. قال عرض للمسيلمة انك تعمل اني اعلم انك كذاب. ما قال لها الكذاب. لا ما يعتد اقول انك كذاب. لكن ترني من كذب الاساسة. قال يا اصيب الله انك أني تعلم اني اعلم انك كذاب. فقال ما يصنعه سكره وغيره والخابسة وحلوا عليه وما نزله ومع ذلك اصبحت طارا في صدره المتصف بهداسه I okay. think ما لنعطينا. اذا تريد نساء تزوجناك. اذا تريد ملكم تغلقناك. اذا انت الناس يتزوجون النساء. وانت رضا صديقت ما لذلك فاخترعت مال الدين لتدفعك النساء لتتزوج رؤونك. من الان نقصر عليك النشوة. نزوج اكمل شرك لنساء اذا حدد شرك لهذا الفيدي تتمع العنوار. نحن من الان. لا تكترون لكنه تختيه. والنبي عليه الصلاة يقول لأ. لأ. قال إن كنت تريد ملكا. قال لأ. قال اتلالك يأتيك جنون على الجانب. قلنا الفاصل لك وقال عليه الصلاة والسمر. يا أبا الوليد. قال نعم. قال اتسعملني. طيب اتسعملني ماذا؟ فالبارء كلامه لو قام يبصر او صنع له كه قال عيسى سب بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزل الروح هذا رحيم كتاب وسيره تعلموا بورانا لابا بي عن ضوءه اكرم من بشير لا يسمعون جعلت عنه اواره سورته السلامس وفيها قلنا انكم لتدفرون بالذي خرق الارضة السجد النبي عليه الصلاة والسجد فلما متع بيديه قتبا وقدمه ينتظر أكبر النبي صلاة والسجد القرآن حتى وصل إلى آية السجدة ثم السجد عليه الصلاة يعني لجناع الطرق عليه ثلاثة صفحات ورس ثم لما سجد ورس من ذلك اكتب? واسولى عني? واقول لهم سبجوني وملكوني وعنوني ف... هذا القرآن. لا. هذا ما عني. فخرج عددك الى فوق. لما نورك لي خبر قال ابن الله لقد جاء وعبد بغيث الوجه الذي ذهبت وجه جاءوا وطلبوا مني قالوا وعدك قال يا قوم وامرنا السمع بالقرار بولاظ الصباح والسحر والوجالين انا وجدوا ومنه لا يعني لا يعني ولا, يعني ولا يعني. لا يعلمون لا يعلمون بوجاهه الاهل مهما انشتم من الاسعار لا يعلم مهما ظنوا من الكلام لا يعلم والسبب. قال والله ليكون لكلامه الذي سمعت منه شأن منه. هل الذي سمعت والله يكون الشأن عنه. قالوا لقد ساعدت يا مجمع لقد ساعدت. قال يا رب تأخذوا مني نشورة خذوا مني هذه وتعوني يا اذنكم كله نقول اخبركم برضو هذا طالب لو كان جلون طالب ما هو عليه خلوا هيكوا يثوب لكن ظهر وصار له الوجع فهو كله قم وغثكم فعثوا عثكم وضلته ملته ويطاردوا اي كانت الذرابه فكروا في الدنيا دونك ابغى الله إلى بغيره. طعامنا بالصحر والطردون بينهم. هذا الكلام أن النار هو افضل. هو صحيح. دائما أننا لقوله لن يسمع في خلجات. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوا على افضلها. فإنه صلى الله عليه وسلم لم تدر طعا صحابة مكة. واضح بعد كده حصلت المطره فقاموا بالاشاده بالالكترون هذا كله حدث صار قريه شعراء عندنا مرحله ابراهيميه وعرفنا العصر من قدومه طاف حضره النجاشي بين دار النجاشي وبين حدود واخذوا وريه بالحدود قالوا يا اكبر الملك انه ظهرت ببنك واخترعوا ليسوا ديننا ولا دينها ثم انها الله لما اخترعوا هذا الدين اقبلوا اليك حتى تأخذوا ديارك. وهم على دينك وليسوا على ديننا. وردهم الى الان. فنحن مع رفضين. لي. لا اعرف فيه مؤمن معهم ارجعهم لي جمعهم الافئة الافئة وارجعهم لك. فقال لا. وكان ملك الايضور منه بحث رضو الله عنه. اسم بعد ذلك. قال لا حتى ما يجوز جئت وعليتني هدايا وانا بين البيت وعلا طهن قبل لك امترى صديقة عمر بن عاص. ما يجوز ان اخبرك اردوه المعنى ان رجل عادل اسمع لها. فجاء المسلمون وتقدم جاعة ربنا ربنا الله تعالى. فقال النجاش عبر التوجهة. النجاش يتكلم لغة اثيوبية. ونأكل البيت ونجد بناتنا ونعبد بالأصناع ونفسد الجوار رجاء الله بنبيه نعلم مناسبه وسطه أمر بحساب الجوار وحصل الأخلاق وإقفاء البنات وربادة الله وجعل يشعر الله بدي فقال النجاشي هل جعل هذا النبي بشكل؟ جعل إن بدليل؟ نجاشي على الدين eesemalt on sa مبيرة. وللتحد من المشتكين السجارة فيعجبوا حتى يسمعوا كلام الله. كن مدده مدنة. قال جعفار. ونجاش الآن يسمع. في الان. لما بدأ يطرح جعفار المترجم سأتجي الفضل جعفار يخوص قد يترجم للنجاش. النجاش يتم الكلام اللي قبل عام المترجم. الان جعفار يطرق والنجاش يسمع مع مقاشر. المترجم ومع قال تعقى. رضي الله عنه. واذكر في الكتاب مريمه اذن انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دون ابن جمالا. فامسلنا لا تتبذل لها شرق سويا. قالت اني اعود بالرحمن منك ان كنت تقيا. قالت انما انما ركبونها عن ذكيه تقوى الله حتى يصل لك ويضرع لك وهو ما ينصح حتى ما يقوري عنك لك وهو عند المساوصة أبو ربال وعنده عمر بن عاصر أبو وجعلت يتلقى البراء قالت أنّا يقوم لي هنا ولم ينصصني بشرهم ولكنهم بغية قالت ذلك قال ابوته علي هيم ولين جاروا من غايا للناس روحه ان وان كلام امره قضيا فحملت به مجانن قصيا تجاها المخرب لتاهين نخله قالت يا ليتني كنت غفرا هذا وكنت نسيا منسيا يبدو بها القطر وهو دمعه يزيل النظر في عصا انت او هنالك او شيء يحنك فلم لم تهد يتفد النجاش الى الترجمان ما يترجم الدرجل النجاش تكن مغروف النجاش تكن او حتى المدرجل يترجم يقول لها اللي يتكلم عن عيسى وقابل ما يتنجل لجع شباك رضي الله محمد التفت إليه وقال كلها والله إن الذي قرأه والذي جاء موسى لا يخرجان من مشكات واحدة المشكات هو الاختشيء المضيح قال ليس يعني مسترد واحد لا يمكنك لنا من عنده لا، هذا مصطره فارغ من السماء قال والله إِنَّ تَجِي سَبِعْتُهُ مِنْهُ وَدَرِجَاءِ لِمُوسَى لَفَجَّاءَ مِنْ إِشْكَاءَةٍ وَأَحِدَةٍ وَأَحِدَةٍ ثم قال وَوَاللَّهِ مَا خَالَ تَحَادَاً عن ذَرِجَاءَ لِمُوسَى وَدَرْجَاءٍ عَصَاءٍ يعني ما بينهما اجتلاف القوة كنها الله ثم انتبهت إلى شعر فأنتم سيوم في ارضي. سيوم يعني احرارة. بلغة اهل الحاج. انتم سيوم في ارض. واخران تتاع. وهم يستجد. كان عرض لعرض صديفة لمجاجة في زماء. عرض ف... لعرض لسياسة الذكر. في موقع في اطاقه السعد هل اسال عن القدره عند اسال ولا صور استعبوا وتوكلوا بل انظروا الى تردد هذا التو اي من صور خلاص الى يومنا الله لا يضمنه والله اذا سنطق امر يشرف على سألت اعداد كبيرة جدا. من المسرين المكيمين في الخارج. وحدثوني بالنصص عديدة. بل كثيرة جدا. عن زلالانهم يعبدون معهم. في مصارع ادارات ومشركات. ويحدثوني لانهم اذا سنروا الطهار لصوت الحسن. الله تشعر من هذا الكلام تختلف عنه على كرام من أقوام أسراب كل يوم بسبب قطط سماعة من هذا النوع الله سبحانه وتعالى أن يبعى الأولياء بما سنعنا أسرأ الله تعالى أن يبعى الأولياء بما سنعنا اللهم وجعه وآله ربي أعطروا بنا ولور صدورنا وجراء عمونا ودفع أحساننا اللهم اجعلنا من الراحلين الى الله المتوجهين اللهم تعالى ربنا سبحانه ببركاتك والله تعالى شفع عندنا اليوم وشيعنا يا رب العالمين والله تعالى ان ينطق القران وينطق يا نبي الله والله تكرم بكم المسلمين فاعرف اني مراجع لك وصفت الذوال والوجه الذي رضي عني رافع عني قدره تعالى في المقام اللهم اننا من الفاتحين لنا ولرحابنا في طريقنا وضع عظيم الاضرار يتصارع هذا وزرته ولا تعبين ولا احراقا بل احتاجه الى الدعم الدين والقوميه او سراء ولا اوضوع الا اصابتهم بالعلاء واعده الى رب العالمين جل جلاله الله ينصر في كل في والله في في الله الله موصوله بنصر الله موحق سططط واجمع كلمته رسوله على كلمة عليم اللهم نتقبل شهداته ورحم بوتاره واشتف أبراه وداوج الله موصوله نصطط ونسر يا لجأل وإقرام يا رب العالمين الله مواصل أحوال أهلنا وإخوالنا في كل مكان اللهم وراء في أوطاننا الله مواصلنا في أوطاننا واصح عمتنا وولادنا طولنا Allahumma laa radaa li suuti wa laa Amen. كانت قرنه مؤلماً وخشب المحار